وَآتَيْنَا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا هدى دُونِي وَكِيلًا تتخذوا من دوني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 إن هذا القرآن يهدي الَّتي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً كَبِيراً وَأَنَّ الَّذينَ لَا يُؤْمِنونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدَنا لَهُمْ عَذاباً أَلِيماً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 يَتَغَوَّنُ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ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 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ فَسَجَدَ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 قال اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم فان جهنم جزاؤكم جزاء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 قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعهَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا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 إنه كان بعباده خبيرا بصيرا وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدُ وَمَن يُضْلِفَ لَن تَجِدَ لَهُمْ أُولِيَاءَ مِن دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وَجْهِهِمْ عُمِيَ وَبُكْمَ وَصُمْمَ ماواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا وقالوا ا كنا عظاما ورفاه اانا لمبعوثون خلقا جديدا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 السماوات والأرض إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا